أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إِلَّا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور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 وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ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 قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون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 فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حظكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إن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 سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي متين. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ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 وإنا لنعلم أَنَّ منكم مكذبين وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ على الكافرين وَإِنَّهُ لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم اللَّهِ الرَّحِيمِ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 أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أَيَطْمَعُ كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم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 فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا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 إنك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِيدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَثَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا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 وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاصِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحْرَرُ رَشَدًا وَأَمَّ الْقَاصِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمْ حَطَبًا وَأَلَّا وَسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَا أَنْغَدَقَانَ لنفتنهم فيه، وَمَن يُعْرِض عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُ عَذَابًا صَعِدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوهُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُ يَكُونُ عَلَيْهِ لِبَدَالٌ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 وَطَعَامَ مَنْ ذَاقَ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ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 السماء منفطر به كان وعده مفعولا ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا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 هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نذتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا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 وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ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 124. فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا 125. إنما توعدون لواقع 126. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت 129. وإذا الرسل أسقطت 120. لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل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 هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين 110. فإن كان لكم كيد فكيدون 111. ويل يومئذ للمكذبين 112. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كَذَلِكَ إنا كذلك نجزي المحسنين 121. ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون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 یو بشتی ختمی قرآنی پیروز بین بدنی ما مستای قرآن خرم شیخ سعد الغامدیگی.